أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم ا الشيقان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل ك ت ا ب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بلا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 أم ل ك ن ه م يمكنهم ان و ا ي ت و ن ي ب ك ت ا ب من قبل هذا أ و اثاره من ع ي إن ك ن ت م ص ا د ق ي ن و من أ ض ل م م ن يدعو م م و س و ل ه النابلسي ي ا م و ل م ع ن دعائهم ا غ ف ل و ن و إ ذ ا حشر ا ل ن ا س كانوا ل ه م أعداء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 ومن قبله كتاب موسى إ م ا م ه و ر ح م ة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 والذي قال لوالديه افل لكما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن ان وعد الله حقا فيقول ما هذا إ ل ا اساطير الاولين أ و ل ئ ك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس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 واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولو الى قومهم منذرين قالوا يا قوم ن ا ئ ن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 ウラウラウラウ م ウラウラウラウラウラウラウ م ウラウラウラウラウラウラ ل ラ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ولكن يجب ان يكون الله يجب ان ي ك ل ن الله يجب ان ي ك و ا ل أ ر ض ولم ي ع ي ب خ ل ق ه ي ب ق ا د ر ك و ن الله يجب ان يكون الله يجب ان ى ك ل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أ ل ي س هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال ف د و ق و ا العذاب بما كنتم تكفرون 「私の思い出は何でもいいです」 فهل يهلك الا القوم الفاسقون